ذانك ادنا الا تعولوا وات النساء صدقاتهن نحله فان اطبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه هنيا ام بريا ولا تؤتس لَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبِتَالُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنَسْتُم فان ان استم منهم رشدا فدفعو اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ, وللنساء نَصِيبٌ مِّن مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِنْ مَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا, وقولوا لَهُمْ قَوْلًا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 وَلِأَبَ وَيْهِ لِكُلِّ وَاقِدٍ مِنهُ مَّدُسُ مِا تَرَكَ إ كَان إِ كَانَ لَ وَلَدَ فَإِلَّمْ يَقُهُ وَلَدُ وَورِثَهُ أَبَوهُ فَلِئُِّهِ ال الثُلُث فَإِن كَانانَ لَهُ إخْوَتُم فَلِئُِّهِ السّدُس.